غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم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 هو العزيز الحكيم ذَلِكَ قضل الله يؤتيه من يشاء والله دل قضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا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 وَمَا هُمْ بِقَادِمِينَ وَلا يَتَمَنَّوْنَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّمَا نُلَاقِيكُمْ ثُمَّ ويتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من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 وإذا رأوا تجارة أو لهوة فاضضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير وازحين